ناجر ويرممنون قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وجعلت ناراً وسيما فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء مستوى السماء وهي دخان فقال لها ول الأرض فقال لها ول الأرض إتيال طوع أوكرها قالت أتينا فائعا فقضى نسبع في يومين وأوحى في كل سماء وزين لنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم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 وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَئِذٍ خَشَوْا أَعْدَاءَ اللَّهِ لَن شيء عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدهم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي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 وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبح فان فإن يصبح فان أو مثول لهم وإن يستعب من المعتبين وقي عظم لهم قرنا مَا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمة من قد خلت من قبلهم في أمة من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلقوا تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وطال الذين كفروا ربنا أرنا الذني أضلانا من الجن والإنس أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنة.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 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ وَقَالَ إنني مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا الْسَّيِّئَةُ دِفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَيْدِى الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يزوجنك من الشيطان نزرو فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته ان له النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقه ان كنتم اياه تعبدون فإِلَّا أَكْبَرُ فَالَذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيَلِيلِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيَلِيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمْعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَرَجَةً فَإِذَا زَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قلوا وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولا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 لا اسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قانونط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء امسده ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي ومن لا اعتقائما ولئرو جعت إلى ربي إن لي عدولا الحسناء فلن ننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ فَمَن يُضِلُّ مِمَّن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي